أولا إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَا قَبَلٍ true. لا أكفّر عنكم سئاتكم ولا أُغْفِرُ من كم فرب الداني كم منكم فانقذهم dimana kau pergi وان ذا salsal وَمِنَ الَّذِي مَقَالِ penss onsão fã I'm din tämparing vå nä hos I don't... or Yeah,